111. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 112. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفخنتموهم فشدوا الوثاق حتى 119. فإذا فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء 114. الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض 115. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم 116. سيهديهم ويصلح بالهم